والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ابن الحمد والآله واصحابه اجمعين قال رحمه الله فصل هذا الفصل يذكر فيه المصنف ما يقع به الخلع من الالفاظ ومن العوض وبدأ اولا بالالفاظ يعني ما هي الالفاظ التي يقع بها الخلع قال والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع إلى آخره على قول المصنف أن الخلع لا يقع خلعا إلا إذا كان بلفظ الخلع ولم ينوي به طلاقا أي إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الخلع للطلاق الطلق هنا يكون خلعا ما عدا ذلك من بقية الحالات التي ستأتي فإنه على قول مصنف يعتبر طلاقا ولو كان فيه عوض فإذا خالعها وينوي بالخلع الطلاق على قول مصنف يكون طلاقا ويتلفظ بصريح الطلاق يكون طلاقا وإذا أتى بكناية الطلاق وقصد به الطلاق يكون طلاقا إذن الحالات أربعة لا يقع منها شيء في الخلع إلا الحالة الأولى وهي إذا تلفظ بلفظ الخلع أو ما في معناه ولم ينوي به طلاقا وإنما نوى به الخلع وذهب شيخ الإسلام ابن قيم رحمه الله إلى أن الخلع سواء كان بلفظ الخلع أو بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده أو لفظ الخلع مع ال... نية الطلاق يكون خلعا ولو كان بلفظ الطلاق يعني على قول الشيخ الإسلام أبن القيم إذا كان فيه عوض سواء بلفظ الخلع أو الطلاق فهو خلع والمصنف يقول والخلع بلفظ صريح الطلاق يعني لو قال لزوجته خالعيني على مئة ألف ريال فقالت خذ مئة ألف خالعيني فقال لها طلقتك على عوض مئة ألف ريال على قول مصنف يكون طلاقا هذه الحل الأولى وإن كان والخلع بلفظ صريح الطلاق طلقتك الحالة الثانية قال أو كنايته وقصده يعني أو كناية الطلاق وقصد, وقصد الطلاق يعني كناية الطلاق مع نية الطلاق مثل لو قال أبرأتك على مئة ألف ريال التي تدفعينها لي وينوي بذلك الطلاق فينبغي يكون طلاقا على قول المسنح والكنايه ما يحتمل الطلاق وما لا يحتمل الطلاق فقوله فقوله مثلا ابراتك يحتمل هذا اللفظ للطلاق ويحتمل ابراتك من الكربه التي انت فيها فسوف احسن من اخلاقي معك مثلا لكن إذا نوى بهذا اللف الطلاق فهو طلاق. إذا قال مصنف أو كنايته وقصده أو كنايته وقصده طلاق بائن طلاق بائن بينون صغرى إن كانت هي الطلق الأولى أو الثانية وبينون كبرى إن كانت هي الطلق الثالثة. ثم بعد ذلك لما انتهى من ألفاظ من ألفاظ الطلاق أو مع النية انتقل بعد ذلك إلى ألفاظ الخلع مع النية قال والخلع وين وقع بلفظ الخلع أو الفشخ أو الافتداء يعني إذا وقع الخلع بلفظ الخلع يعني خالعتك على 20 ألف ريال أو الفسخ كان يقول فسخت نكاحي منك بمئة ألف ريال التي ستفعينها لي العوض أو الافتداء كان يقول افتديتك أو فديت نفسك مني فديت نفسك مني بعوض التي تدفعينه لي مئة ألف ريال فإذا وقع بمثل هذه الألفاظ ولم ينوي به طلاقا، إن و به طلاقا يكون كالطلاق السابق يقع طلاقا لا خلع، وإذا لم ينوي به طلاقا يكون خلعا وهذه هي الحالة الوحيدة الرابعة، فإن و في الخلع الطلاق يكون طلاقا وإذا لم ينوي به طلاقا يكون خلعا لذلك قال. وإن وقع برفض الخلع أو الفسخ أو الافتداء ولم ينوي به طلاقا كان فسخا يعني خلعا كان فسخا ينقص عدد لا ينقص عدد الطلاق يعني كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق يعني لا يحتسب عليه طلقة فلو طلقها طلقتين ثم خالعها ثم أراد أن يعود إليها أنا قل يجوز أن يعود إليها بعقد جديد فلا تحسب طلقة أي أن الخلع لا يحتسب من عدد الطلاقات ثم بعد ذلك قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به كما سبق أن الخلع أو الطلاق بعوض يكون بينونه ليس للزوج أن يراجع ليس له أن يراجع في العدة إلا بعقد جديد فحتى لو قال لزوجته أنت طالق على عوض ريال واحد يجب أن تحتجب عنه فورا وتعتد وفي العدة هو كغيره من الرجال لا يرها لماذا لأنها دفعت العوض فإذا كان فيه عوض سواء بلفظ الطلاق أو الخلع ليس له حق الرجعة لأنه افتداء كما قال سبحانه فلا جناح لهم فيما افتدت به ولو كان له رجعة لم يكن افتداء فإذا طلقها بنفذ فبعوض أو خالعها بالعوض ثم بعد ذلك بيوم أو يومين أوقى عليها طلاقا نقول هذا الطلاق لغو لأنه ليست في عصمته خرجت من عصمته بمجرد لفظ الطلاق بالعوض أو لفظ الخلع العبوة. لذلك قال: ولا يقع بمعتدة من خلع لما خالعها تنتهي تخرج من ذمته، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، فلو أحدث طلاقا أوقع عليها طلاقا وهي في العدة نقول هذا الطلاق لا شيء لغو لأن المرأة خرجت من عصمتك. قال ولو واجهها به حتى لو كان أمامه وقال لها أنتي طالق أو في عدم حضورها فقال زوجتي فلانة طالق واجهها به أو أم لم تواج لم يواجهها به لا يقع لأن خرجت من عصمته ثم بعد ذلك قال ولا يصح شرط الرجعة فيه يعني لو قالت له أنا أريد أن أفتدي منك أخلاقك سيئة خذ خمسين ألف ريال عوض وخالعني فقال خالعتك بشرط أن أراجعك في العدة نقول لا يصح هذا الشرط لأنه مخالف لمقتضى الخلع فالمقصود من الخلع هو الافتداء فإذا كان فيه رجعة فيخالف مقتضى وأصل عقد الخلع لذلك قال ولا يصح شرط الرجعة فيه ولو اشترط الرجعة نقول هذا الشرط فاسد فتبين مما سبق أن الخلع على قول المصنف يقع بلفظ الطلاق أو بغير لفظ الطلاق وأن الخلع لا تكون مختلعة منه ولا يحتسب ذلك بعد الطلاقات إلا إذا كان بلفظ الخلع ولم ينوي به طلاقا وما بعد هذه الحالات فيكون طلاقا وسبقا قال الشيخ الإسلام القيم أنه إذا كان فيه عوض وكان بلفظ الطلاق أو الخلع يكون خلعا. نعم. والله وحده. صلى الله عليه وسلم. محمد. قل ما هي حالة الأربع في درس اليوم؟ الحالة الأولى صريح الطلاق. الحالة الثانية كنات الطلاق معنيه الطلاق. الحالة الثالثة لفظ الخلع معنيه الطلاق. الحالة الرابعة لفظ الخلع. ونية الخلع. نعم قل ما هو الفرق بين الطلاق والخلع؟ الفرق فيه أن الخلع لا يحتسب منه عدد الطلاقات. الأمر الثاني أن إذا اختلعت منه ليس له أن يراجعها وهي في العدة. وفي مقدار العدة في مدة العدة, العدة هم أن تكون من ذوات الأقرار أو من الآيسات أو من الحمل إذا كانت حاملا سواء كانت بخلع أو طلاق أو متوفى عنها زوجها في العدة بالوفاة لذلك تسمى الحامل أم العدد إلى ما تختلف في جميع الحالات وإذا كانت آيسة أو مذوات الحيض فعند شيخ الإسلام وغيره أن العدة استبراء حيضة واحدة فقط وهو مروع عن بعض الصحابة أما إذا كان طلاقا فتعتد ثلاث حيض وإذا كانت آيسة فالعدة ثلاث أشهر أو شهر واحد إذا كانت استبراء نقول لك في شهر واحد يقول وقال الزوجة لزوجته طلقتك على عوض مئة ألف ريال وقاتل الزوجة لأريد الخلع فما الحكم ما يقع خلعا حتى هي تفتدي بالعوض يقول هل المخالعة تعتد وما هي العدة يأتي ان شاء الله في باب العدد يقول لو اختلعت المرأة من زوجها فهل لها ان ترجع اليه ومتى ولو كان الطلاق بعوض فهل ترجع لها أن ترجع إليه بعقد جديد ولو في العدة ومن باب أولئة انتهت العدة فلها أن نرجع إليه بعقد جديد يقول تحرم المرأة على زوجها للأبد تحرم عليه للأبد إذا ثلاث الثلقات أو في اللعان يقول إذا خلعها برفض صريح الطلاق به خلعا فليتم فليقع خلعا على قو مصنف لا يقع طلاقا يقول سابقا ذكرنا أن الطلاق حق من حقوق الرجل والخلع حق والخلعة حق من حقوق المرأة ولكن نجد أن كل منهم لا يقع على برض الزوج فهيقول طلقت وخالعتك فكل من الاثنين في صالح الزوج ولا شيء لصالح الزوجة شو كل ما تقول يا براء أو لما انتبهت ما تقول هو مصالح هو اللي يسأل يقول كيف يكون الخلع مصالح الزوجه هو بد أن يتكلم الزوج بالخلع تبقى لو قال لا ما أريد أيوة يعني دل على فلها طريق آخر رفض أن يخالع تذهب للقاضي ويفسخ القاضي بينهم